بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اتكادوا على الناس يستوفون وإذا كادوهم أو وزنوهم يخسرون هلا يظن اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجر لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَذِيمٍ إِذَا تُحْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِ ما كانوا يسبون، قال إنهم على رضيهم يومئذ إلا ثم إنهم الجحيم، ثم ما يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوب كتاب مرثوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون مصرحيق مخطو من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها الْمُقَرَّبُونَ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى كِين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ حافظين